لآن م و س ل ع ه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه ت اسماء حكيم ألا ت إلا الله الحسنى إ ن ن ي لكم منه نذير وبشير و أ ن استغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم م ت ع حسنا الى أ ج ل مسما ويؤتكم الذي فضل فضله و إ ن تولوا ف إ ن ي أ خ ا ف عليكم موسوعه كبير إلى الله مرجعكم النابلسي للعلوم ا ل ا حين ي س ت غ ش و ن ل ا م ي ع ل م م ا ي س ر و و ن م ا ي ع ل ن ن إنه و ع ل م ب ذ ا ت ا ل ص د و ر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 خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م وكان عرشه على الماء ليبنوكم, ليبنوكم ايكم أ ح س ن عملا ولئن قلت إ ن ك م مبعوثون من بعد الموت ليقولن, ليقولن الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا سحر مبين. ولئن أ م و س ا ع ن ه م النابلسي ع إ ى أمة معدودة ق و للعلوم ن يوم الاسلاميه بهم ما كانوا به ي و الإنسان ن ا ح ث موسوعه نزعناها منه إنه ل ي أ ك ف ر ولئن أذقناه ن ا ل ي ق و ل ن ذ ه ب ا ل س ي ئ ا ت ع ن إنه ي ل ف ف ر ح خ و ر إ ل ا ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا و ع م ي ه الصالحات أ و ل ئ ك ل ه م مغفرة وأجر ك ب ي ر ف ل ع ل ك ت ا ر و م ا يوحى إ ل ي ك و ض ا ئ ق ق به صدرك أن ي و ل و ا م ي ه يقولوا لولا أ ن ز ل عليه كنز أ و جاء معه ملك إ ن م ا أ ن ت نذير والله على كل شيء وكيل أ م يقولوا نفتراه قل ف أ ت و ا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا م ن ا س ت و ع ه ا ل ل ه إ ن كنتم ص ا د ق ي ن فإن ل م ي س ت ج ي ب ل ك م ف ا ع ل م و ا أن م ا أ ن ز ل بعلم ا ل ل ه وأن ا م ي ه إلا هو فهل هو أ ن ت م م س ل م و ن من ك النابلسي ن يريد ا ح إ ل ي ه م أ ع م ا ل ه فيها م و ه م ف ي ه ا ل ا ي ب س ل ئ ك ا ل ذ ي ن ل ي س ل ه م في ا ل آ خ ر ة إ ل ا ا ل ن ا ر و ح ب ط ما صنعوا ف ي ه ا و ب ا ط و ما ك ا ن و ا ي ع م ل و ن أفمن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 إنه الحق م ن ربك و ل ك ن أكثر ا ل ن ا س ل ا ي ؤ م ن و ن و م ن ممن أضله ا ف ت ر ى ع ل ى ا ل ل ه ك ذ ب ا أ م ي ه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 و موسوعه م النابلسي ك لم و ن ا للعلوم ا كان ل ه م من دون ا ل ل ا م ن أ و ل ي ا ه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 إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم أ ل ي م فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم أ ن ل ز م ك م و ه ا و أ ن ت م لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله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 قالوا يا نوح قد جادلتنا ف أ ك ث ر ت جدالنا ف أ ت ن ا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال إ ن م ا ياتيكم به الله إ ن شاء وما أ ن ت م ولا ي م و ن و ع ص ح ل ك م إ ن ك ا ن ا ل ل ه ي ر ربكم ي يغويكم د أن هو و إ ل ي ه ت ر ج ع و و ن أم ي ق ل و ن ا ف ت ر ا ق ل إن ا ف ف ت ت ر ه ع ل ي إ ج ر ا م ي وأنا بريء ه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 حتى إ ذ ا جاء أ م ر ن ا وفاردت النور قل نحمل, فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و أ ه ل ك وأهلك إلا م ن س ب ق ع ل ي ه ا ل ق و و ل م ن آمن م و ا آمن معه إ ل ا ق ل ي ل و ق الاسلاميه ر ك ب ب و ا فيها ا م ا ل ر إن ربي لغفور ر ح م و ه بهم ي تجري في م و ج ك النابلسي ج ب ا ل و د ى نوح ن بن وكان ه في م ع ز ا ر ك ل م ع ن ا و ل ا ت و م ع ا ل ك ا ف ر ي ن قال س و ي إ ل ى جبل ي ع ص م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 ق ي ل ف ض ي ل ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن و ن ا د ى ن و ح ا ل راتب ا ل ر ا ب ل س ي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 إني وإلا أن وترحمني من ليس لي به علم وإلا تغفر لي أعوذ أسألك أكم علم بك به الخاسرين ما تغفر قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك, وبركات عليك وعلى ب ر ك ا ت ي ك و ع ل امم ممن معك وامم سنمتع م ي م س ه م م و ع ذ ا ب أ ل ي م م تلك ن أ ب ا ء ا ل غ ي ب نوحيها إ ل ي ك م ا كنت ت ع ل م ه ا أنت و ل ا ق و م ك من قبل ه ذ ا فاصبر إن ا ل ع ا ق ب ة ل ل م ت ق ي ن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 ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا يُرْسِلِ السماء عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا السَّمَاءَ ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا j h r i m y n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 ت و ك ل ت ع ل ل ل ى ا ه ربي وربكم م ا م ن د ا ب ة إ ل ا هو آخذ ب ن ص ي ت ه ا إن ربي ع ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م فإن موسوعه ا ف ق النابلسي ه إ ي ي ك م و ت خ ل ف ر ب قوما و غيركم للعلوم ا تضرونه ر ى كل شيء حفيظ الاسلاميه ء أ م ن ن ا د هودا ا نجينا هودا والذين آ م ن و ا م ع ه ب ر ح م ا م ن ا و ن ج ي ن ه م من ع ل و م ا ل و ت ل ك عاد جحدوا ب آ ي ا ت ربهم وعصوا رسله, وعصوا رسله واتبعوا ع ص و رسله و ا أ م ر كل جبار عنيد و أ ت ب ع و ا في هذه الدنيا لعنه ويوم ا ل ق ي ا م ة أ ل ا إ ن عاد ا كفروا ربهم أ ل ا بعدا لعاد قولهم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 موسوعه ن م إن ا ل ن ا ا ل س ي ل ل ب ح و ا ا في ي د ر ه م ج ا ث م ي ن كأن ل م ي غ ن و ا فيها أ ل ا إن ث م و كفروا د ر ي ه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 ح م الله و ب ر ك ا ت ه ع ل ي ك م أ ه ل النابلسي ب ي ت إ ه ح م ل ل ع ل و ج ا ء ت ا ل ب ش ر ى ي ج ا د ل ن ا في ق و م لوط إن إ ب ر ا ه ي م ل ح ل ي م ه الحسنى شركه الهدى شركه دعويه غير ر ب ك و إ ن ه م آ ت ي ه م ع ذ ا ب غير م ر د و د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 جعلنا ع ا د ي ه ا سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجل منضود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 وإني موسوعه النابلسي م ك ي للعلوم الاسلاميه م و ا ت ع ث و ا في ا ل أ ر ض م ف س د ي ن بقية ا ل ل ه خ ي ر ل ك كنتم م مؤمنين وما إن أ ل ع ل ي ك م بحفيظ ق ا ل و ا يا شعيب أ ص ل ا ت ت ك أ م ر نترك ك أن ما ي ع ب د آ ب ا ؤ ن ا أو أن ن ف ع ل في أ م و ا ل ن ا ما ن ش ا ء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 عليه ت و ك ل ت و إ ل ي ه أنيب ي و النابلسي قوم ا ي ج ر م ك م ش ق للعلوم ث ل م ا أ ص ا ب ق و م نوح أو قوم ه و أو د ق و م ص ا ل ح و م ا قوم ل م س ن ى ب ب ع ي د و ا س ت غ ف ر و ا ر ب ك م ثم ت و ب و ا إ ل ي ه إن يا ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول و إ ن ا لنراك فينا ضعيفا ولولا ر ه ت ك لرجناك وما أ ن ت علينا بعزيز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 <تصفيق> وارتقموا <تصفيق> اني موسوعه النابلسي ج ش ع ي ا للعلوم الاسلاميه ذ ي ن اسماء ن لم الله الحسنى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 و م و س ا ل و ر د ا ل م و و و ر د أ ت ب ل ف ي هذه ل ع ن ل و ي و م ا ل ق ي ا م ة ب س ا ل ر ف د ا ل م ر ف و ذلك من أ ا ه ا ل ق موسوعه النابلسي ك للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا زادوهم غير ي ت ت ب م و ك ك ربك ذ أخذ إذا أخذ ل ل ر ا ق س و ه ي ظ ا ل م ة إ ن أخذه أ ل ي م ش د ي د إن في ذ للعلوم ك آ ي ة لمن خاف ذ ا ا ب آ خ ر ة ذلك ي مجموع له ا ل ن ا س و ذ ل ك ي و م م ش ه و ر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 ففي ا ل ج ن ة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تكفي مريه مما يعبد هؤلاء ما ي ع ب د و ن إلا ك م ا يعبد ت ب ا ؤ ه م من وإنا ل موسوعه ي النابلسي ت ف خ ت ف ه و للعلوم و ا م من بينهم ة سبقت ربك لقضي إ ن ه لفي شك منه مريب الاسلاميه و ف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 م ن د و ن من دون الله أ و ل ي ا ء ثم ل ا ت ن و وأقم ا ل ص ل ا ة ط ر س ي للعلوم ا من ا ل ا س ن ا ت ي ذ ه ب ن ا السيئات إ ن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر ف إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أ و ل و بقيه ة ي ن و ن عن الفساد ف ينهون الأرض ي عن الفساد في ا ل أ ر ض إلا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 الحق و موسوعه ع ظ ا ل م م ؤ ن ي ن و ق ل ل ل ذ ي ن ل ا يؤمنون م ع ل و ا ع ل ى م ك ا ن ت ك م إ ل ا م ل و و ن ا م ي ه ش ر ل ه غيب ا ل س م ا ا والأرض و و ت ل إ ي ه يرجع ا ل أ م ر ك ل ه ف ا ع ب د ه وتوكل ع ل ي ه و م ا ربك بغافل ع م ا ت ع م ل و ن